بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي رب وعلى آله مستحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى درسك أن سورة الجن بالله هذا إلى آخر كذا سورة الجنة والسورة دي تينك اللوشة أي سورة دنشيكم ملحا سورة الجن والسورة دي تضباطن إي الله ترتبت القرآن كريم آيات هادونا واللهاتانية سيديد وانا مكية سورة دوا مكية وآية بسم الله الرحمن الرحيم قل وحاة خطل عددك أوض الشيكتا وحيي إليه وحاليه وحييه أنه حاليه شانيه استماع إني الدنيستين نفر جماعه ومن الجن جنك كما يده فقال سمعنا وقال ما قال الله عجبا الله يعمل فساعده سعي ورأنا كأسي يهدي كهانونا إلى خوشي صواب ككهانونا نيا به وان الرمائن ولا نشركه ونشركه لمن بالرب نالرب جا أحدا وأنه حال يساني تعالى وحص ريجندو الرب نالرب جا عضميس ما تخدم مص ما يساني إلا صاحبًا صاحبًا ما يساني ولا ولدًا إلمنا مص نبي الله محمد عليه السلام تشينكو مركو الدقيسنايا ما له أوي مركي سواريش لغب جناي أو Vaijuuri, sinun kuitenkin samalla aikataulussa on, että se on tämä yksi ihda muuto, jopa liian se on pukeutunut sinne. Sairauksia on muutama, mutta merkki on hyvä päähän. يا أفرنى الذين نصيبه إنه شيطان خسارة له. يا النبي قال القرآن كريه السلاج كتير يدعيشين. حتى يقول لا يا من ويسمع ينبا. خوري بكر ما يه. كل هذا دو إنتو كتير سورة الحقاف نعاني خصو مرة. بل كان النبي قم أوجين. والله وحيه ذي إنتي دعيشين. ما أنا لكن عندما يتحدث عن الليلة الجنة عبدالله بن المشعود بهبن كان يتحدث عنه قل وحاطرة أوحية وحالة وحيوه إليه أنه حالية ثانية إستماع إني إلا غيستين قرآن نفر قيبه من الجن جنكك كميدة فقالوا وحيده إننا أنك سمعنا وحان مغالي قرآن وقرآن عجباً الله يعبه فسا حديث وعيث وليه يجب قران كان سو يهديكو هنونين الارتوجي سيزا ثوابك فامننا به وارمنا ولا نشرك اولى شريج يلي من ربنا ربك يا احد القفن شينكو مركيو هريسه ماقلين بين رمايه الى دينتي نبي موسى التوراه به وحكا جد ربنا ربك حاس ما سميساني وقال مولانا دال بنو ما سميساني وانه حال يساني كان وحيا ها يقول كيهلهي سفيهنا في سفيه اها يا شيطانك على الله الذي ششدد هذا الباطل وانا انغنا تنن وحن ام لينين مركي هوري الا تقول الانسان والجن انس يجنك انين اندهين على الله الذي تكذبن بين وانه حال يساني كان وحا رجال الرق ومن الإنس يأخذون يعودون بالهجال الذي أخذ من الجن فزادوهم جنك إنسك وحي أجدهم رحق بادل بأجدهم الله عليه سبحانه وتعالى ويقول لدي جنك أهيد سفيه وحن نديه سري و الله حديثك شريك هذا البادل شعر وهذا البادل سفيه وحيه البادل تهي شعيدنا يوحر العصر ku mana anan malayn in bay idaan in siidinkum in ay alla ku been abuuranayaan nala ma aheen bay idiin waxa kala jiita dad in si ah yaa niman jiine magangal ciire barkaas ay jinku baad ugu sii kordhin ciire oo bilmatan ciin xmarki hore insiga way ka cabsantay ah arumta daqankoodi ba ma khonoqda ilaa sanbiy balaaya marku meel cilaa adago waa digaad ninka jinkey madaxda ka inuu Vakuutamankaan jälleen, että ogo, merkkaa se jinkki, vaan selli voi nähdä, vaan ei näe, vaan ei näe, apsaraa. Merkkaa se, baatiluus, siisti jälleen. Ää, يا كبر وكبرن نسيه يجي كيبويس لكبره سيري هو ركود الله عليه سبحانه وتعالى ماشي على الله ال الذي ششدد هذا البا دين وانا in siginjku inayna dahayni kadiban bain allah ei dhiisina ku been abuurani wa annu fi insi jinku markii nabiga makkah lagu sheegay laakiin markaa di ayuu iimaaneeyaa isra'ilina saare duha nin aad haysta oo meel xidha dagan baan la dagnay ruuqa intayimid iyo wala tanay dadka hore ee badalkii dannu wuxey maleenayeen kamaad sanantum idinku ba saad maleenaysan jinki yu allah yebacallahu inann allasubihina in ahadan ahadna sana samaa samadi baanta labna inan tagno sawajidna ha wa an ka helay wili waaydiiheen jinku annahum insu dhannu waxay maleeynaayeen insu hadalkaan allah waalay ama jinki baale annahum insu dhannu waxay u maleeynaayeen kama danaan tumsa jinkiyo adu maleeyneeseen inaana ilaahay aadan soo bixinay jinki baa isla hadlee waxay leeyeen nimankan insigaa ina magangalayaa sidaynu inagu banahay inaana allah soo bixinayni bayn laahay samada xadiinna talabna ina taqno markaas waxaan la yido sawarix meedan ee ilaaliyeel malaa'ik cusuur ee xantar meelan u baran waydin Allahu subhanahu wa ta'ala wa annahum insigu jinkiba iskule danu waxay u maleenayeen baa jinkii u saad maleenaysan talla yib asallahu alayhi wa sallam soo bixinayeen ahadan qof la masna waxaan dalabnay oo as fowjidnaha wana helimuliyad iyadoo laga buuxiyay xarasan ilaaliya yalsiidan oo atada wala talaab kareen inu soo huban sawaarix wana anagu kunna waxaanahay waagi hore naqudku wafaris samada xageeda maqacida leahu xaaluhu suunaade sheebaan sawarex xisad oo loogu tala galay oo meesha lugu soo gayo yu helay wana anaguna laa innaa nidii muuqin asarnu sarx urida illaa la rabo bima fil ardi arda dawha ku sugan am iyo boqol beena ku dalicin faaliyayaash hadda ninkii dagaysaa sawirx walala dhici loogu talagalay meesha si taala marka ma ogin bay dhahdeen in dadka arbada shar la la xabay iyo inuu al-khayr la faal fil idabtoda dow jinka idabtisa bal dow sharxi allah way ka duway wuxuu ila naxab bayda faal ti simashay khayrkiila allah u tiri hadii شرك الله شركة الله ما تيري سري سبأ شرك الله الله ما الحديث كابس إذا أبا إذا بتاع سنجين كل سماية ما كيو الرجيم مغلين ويفهم أيام بويساعي وأنا أنا وكلنا وحنا إنه وعدك وفاد يستمنها سماة حاجة ذا مقاعد الصالدقية للسمع شود الجيسكة فما يستمن بفكي الآن هذا يجيل له يجد وحوه لله حاله يسقى وسقناه شهاب السواريش الله قط هلا وأنا أنا أقول لا ندري من أين أريد إن بما في الأرض أرض وحش أم أراد بهم إنه الله رب رب جود رجدا واحد يدعى مكر أوجن وأنا أنا جم لنا وحنا جم ذلك الصالحين تغيب كود كنا وحناه نرى إقعا والدوي فكر ذكر الدنيا قديدا وكلا تكسن نرى دا يعني فكر ذكر تكسن wa anna annaguna zananna wa han umaleenaina yaani waan ku talagasanay waye alla nuujizallaah allaa inanna najiz galinay fil ardh adda wala nuujizahu allakum ajiz galinay haraba al-arab hadaan agah wax ka waagi ثوره ku يكون رغم كثير شيء، هي كوفح نحبه أن نجمدهها. درائقه يعني درائقه من الفكر، والدوين كل الدووان، والفكر ذك كل دوينة، قدر أوكلت أحسن، وحنوملنا إنه قط على جشناه، إن أنا أقولك بحسن كده إن هذا نعرضه، أساسا قط ومنا وحنا من دون ذلك قوة غيركم كنا وحنا حين هداين جننا هاي ضرائقة ودوين كل الدوين أفكرة ذا قديسنا خلا ترسن وأنا أنا جن ذننا وحنا أم لاين إني ألا نعجز الله ألا إني أن عجز قليني في الأرض أرض الأحداث وهذا أنا كم حصلنا إلى أي نصورة جلوهين ولن نعجزه ما عجز قليني إن هربنا علىكم عجز قليني وأنا أمن به وارض منه، فمن يؤمن قفك كرمه يبربه ربجي فلا يخاف كما بقايا بخسال نقصام من داعي سيلجا نقصامي ولا رهاقا على كما كم بقايا دم بخلو الورهم كم بقايا، تين كيسة سيدة لما سمعنا مكان مغلي قالوا ده هنوكي أمن به هران كرمه فمن يؤمن قفك كرمه يبربه وجوده أبا khaldu go'dan bay sugeeyo falaa y khaafu kama baqayo bakhsan nuqsaam da'adis laaga nuqsaamiyo wala raqan culays lagu raalado oo dambigiisa aanayna kabaqayo wa anna anaga minna wa anagayda al muslimuna muslimuun ba anagayda wa hadayntii nabiga kooreesay wa minna wa anagayna faman aslama qafki musliman fa ulai ka qawaasi tahar wahay ku reecda sawaabkii wa amal qasiduna ku jajiintaa fakaano hayaa hayn hadaban haabo jihaannaba jahannabe qoriyuu yihiin muslima yen qonayo wa و wayno linugu waninaygo wana anaga minna waxanaga meeda al muslimoona muslimiiba anaga meeda w minna waxanaga meeda al qaasiiduna kuwa jaairiina hunhun faman aslama qofki muslimo allahu ugaasaba fa ulaika waxay ku oo ay doorteen cashada waxay u والاستقامون دب كهذا يتوصن هذا على طريقة ودد حقه لاسقينهم وورابنا إنا ما أنبيه غدقا أحب بدن أو وين أفر بدن يعني فيذق ربنا إنا ما ما هذا فيذق ربنا إنا لأنفتحنهم إلى قومت عن فيه فيذق بل إلى كل شفرياني إنكال ومن يعرض قفتي كجيت لا عن ذيك جبهي خب جيس ذيك جيس قفتي كجيت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 haddi dhigriga alla ka jeetada wa alla xushisa ka jeetada wixiga ka jeetada alla u dhiggalinee adab adag bukelinay subhana wa taala wa alla wustaqamoo haday toosnaadaan dadku ala tariiqatu waddhi haqqayad ku toosnaadaan last qaynahu wa ra billahin ومن يعرض طفقي كجسد عجيب تبيق ذكري سيدي انتي صفقي كجسد يسلوك والله وقولي آداب العذاب سعدنا وادب وانا المساجد مساجد لله الله وسناته افلا تدعو هل العابدين مع الله المبعث احد انقفنا العابدين وانه حالي ساني لما قام مسجد استار عبد الله ادونك اله النبي الله محمد يدعوه اسو العابد كدو حيث يكونون alaydi siisal libadku wax ku soo ururay ismuur murta isdixal qul waxaad ku tiraa inamaad cuu rubbi rabbii rabbigay baan ugu caabidaya waxaydan iga dhawrin oo iidan igu maatanin anuu rubbigay baan caabidaya الله shirkun la wada jinn ma haye bi alle aad qafna waaqid arbay ku sameen jireen iyo durbaan bay ku sameen jireen masajidada waxaa loo dhiseen allah ilaa abdallu loo dhiseen bas allah ilaa caamido marka sida dartaan waxaa iska banaano kale wax yaabo far badan oo masaakiintu la siinayo la keeno way iska wax hadii dadka asiru halka soo qafashay hadii abu sumama waqti sumama waqti nabiga ku qulay masjidka dhixdiis waxaa ka loo dhib lahayn dadka yacni aan meelaysay xidan haysanay haday iska seexda dhigma laha oo iska seexan kara ee ilmu gisuu hadalkaba joogtaa oo ilmu waa يكون له وأن المساجد دا مساجد دا لله الله بيسوقناهم الله يلمع ساحدا قفناه لا عبادنا وكنيك في وحيه سنين لا يكون مسوعلي ده درك ثاني بس الوحيه بسنه وريان نافقار كيل وحيار كيل ألكوم مسوعليت وأنه قام مركو يستاجع عبد الله أضون عليه نبي لا يبلغوه إيش هو؟ لا أحدني كادود دتكم حي سجان يكونون إنا, إنا ربي ربي أحدا لبدكم وخصور رأي عليه دو شيءين واجيني وخصور رأي يجي بنا بخصور رأي إنا خصور رأي قلوا هذا كثراء وروح كلام مصر ما ينير إنا ما تعرفي أنو ربيكم ولا وشريك وشريقي اللي ما أحدا قفنا وشريقي اللي ما إني لا أملكه إذن كما هنن كر اللهكم إذن كدارنا ولا أشهد أن وح خيرا إذن ما هنن كر إذن ما سين لا يجيرني إمام بد كر من الله علله أحد ولا أحد إمام كر ولا أجدد من دونه ما كان ما إلا بلاغا من الله علله ثامبا إنبت جلي يو الرسالات ويبلغ رسالاتي رسالاتي سقاصين عند الله يجينا بتجلين كرتا ما تيرتوه، والرسالات إعرابها وحكوا عطفن نبي قو حاط تراب الله هنا، أنو حبيدين مهل خيرتون يدي مهل كارو، إيمانك قلبك ينكمرشو بكارو، وهاك الوقت كتر هذا، الله وحجبت بعدينا يا ما تيرو، ملكلون مجنجالنا ما تيرتو، أوينا فرينت كيد جات سيو، والرسالة wa ay ku yiraahdeen markay kusoo urureen wani waxaan intaa iska deeyso diinaga nala tasho الله ma hadii tarikta ay way marka badal tanaajil looma sameeyo badal tanaajil looma sameeyo qul waxaan tiri in maaducu rabbi rabbi geeban aabidu wala ushriku bihi ahadan qofna ushrigeeli maay qul waxaan tiri in anigu la amliku idin لا يجيرني امبت بادين من الله الا حقيسا احدنا أحدنا ولا الأجد دهلي ما من دونه الا غير ثمت حدا ميلان مغنكا إلا بلاغا قارسين من الله ألا ومن يعصي الله افرينته كغارسيو اي ورسالاتي رسالتي سونغارسيه موي ومن يعص الله الا قفكا عاسيا ورسوله ورسولكيسا عاسيا فإن له حوسنا دي نار جهنم جهنم النار ساد خالدين فيها حلا يكون وريا أبدا حتى إذا رأوا مركي أركان ما يعدون وحي الله وهو عذابه فسيعلمون وجدون من أحد أضعف الثبردر ناصرا حق <تصفيق> الجرجاله وأقله عددا حقه تراد الله الجاب يجد وجدون مركي هذا ليه نبيه محمد ده يرى ضعيف الراعي ده نوع عاصر الراعي مركي قيامه لا تقول عذابك ماشين قف كالجرجاله شو ثبردر يه أي يوقف الله الجاب كه هذا كي بواد ما لي وين يعصي الله على قفقي عصي والرسول والرسول كيس عصي فين اللي هو قفقة وحاسو نادينار خالدين فيها <تصفيق> على كواري أبدا وليون حتى إذا جاء أمر كياركال ما يعدون وحي الله وهو عذابها فسيعلمون ويجاندونه من أضعف قفقة ثبت در الناسير الجرجال أهان وعده وجرجال سعيد ثبت درنته و أقل ير ذا قل واحد كنت لا ددك ان ادري ما ادري انهم ما يغى قريب ان الدوله ما تعدون وخل الذين يواه القيامه يا عذابك ام يجعل له ان يئل ربي ربي امده مدهر ان يئل ان ما كلوغي ما كلوغي قلوحات كترة إن أدري ما أدري آنوكم أغريب قريب إنه دوية ما تعدون وحالي دين يبوهايو أم يجعل له إنه أجيالي ربي ربي أمداً مدنّاً هو عالم الغيب وحمقاً كأغوهي فلا يظهر أم الظاهري على غيب غيبكيس أحداً قفنا إلا من موية ارتضى رادكان الله من رسول الرسول رسولك وحو غيب غيبكيس كوغيسين فإنه ألا يسلكه وحو سعطين رسولك من بين يديه ورتيسة yow noqotii gelaaciis xisadun waa fiiriyo nabaga allaah subhanahu الله سبحانه وتعالى isaga iska idu ogaysi aan ma jirto رسول رسول rasuul rasuulka tii gaibba la ogaysiiyay qayamadii waa la ogaysiyey quraanka laa lo sheegay samoyinka walaanta waxba ma la ogaysiin isoo waadana gaibka la ogaysiiyay rasuulka wax la ogaysiiyay hadana malaa'ik ba la socota do hawo sha سول رسولك وعاده ما دام ملايت الله سعته إنه دعوة ديكتاتي إن كان ملايت الله سعته كوجرا إنه دعوة ديكتاتي إن الله عالم الغيب وحين جمعك أقوي فلا يظهر أمم موتية على غيبه غيب كيس أحد القفناء إلا من مي أرتضاء الرال كنوعين أمر رسوله رسوله وفي إنه قاله رسولك غيبك أمم موتية يسلك وحش عديم من بين يديه رتيس ومن خلفي كذا شيء صح، خسر دخوها وفير صلاة وضربها، ومالاي بالله صورتها، ما هملاقي صلاة قدرها، ليه عالمي أن قد إنه, خسوش إنه أقدر رسولكم، أنقذ أبلقوا، إن الخصوص جبتين في صلاة ربهم، رب بيجوز في صلاة دي إن جبتين، أخر هذا ليه عالم هذا ضميركم حلوا عليه، رسولكم حلوا عليه، سوى الرسولكم الله صورته وأركو، إيه khususihudana inay malaa'ikii la soo xigtay da'wada gaasiiye kasoo isbuna ku dayaney li yaalamo quliyad damirka allahu u celiyay marka allahu u ogaan macneedu waxa weeyu soo laahirin waye rasuulkiigu umalaayta la socota si ay u lahaayso ilay fi salaadi guutey wa hada uu koobay alle bimaal ledeyn ruususha wax aqtooda waxa la wixii ruususha wixii الله ، wadaa iyo wixii qaybihi lo sheegay iyo malaayta la socota alaawu ba koobay cilmi ahaan bu ku koobay وحقويا ليلى قرور عنعيد كبر حبت حبت كتاب مراقب ليداهدوه لقب بين أبورتاي شيخ علم هذا السنة قام هذا شعب القادر الجيلان لقب بين أبورتاي أو منارده هني يهودي قري فوحوه دجال شيخ الجيلان بايلي وعلم علم اليوم يحسي حروفه وعلم, وعلم موج البحر كان هي موجته علم قال الله نبواذ أقع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 ابو محمد عليه الصلاه والسلام حدي امه واللي بيقولهم باليله امه الى مولى محمد وكثير وعمر بن الخطاب حق في بن عليه الصلاه والسلام بركه وحان كو ودنا الله ترى كو كوي قد علم الله حروفه الهي علمك سالحرف عرف وقال وعلم علم الموجد كم هي موجته انت اللي بعثتها با انا قال ابو ابن الشيخ والله سبحانه وتعالى علمه اكرم